الف لام ميم را الف لام ميم تلك ايات الكتاب تلك ايات الكتاب والذي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 اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عمد سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى كُلُّهُمْ تّرُ لِأَ ر فَِّلُ لِ آياتاتِلَعَك بِِق إ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَهُوَ الَّذِي نَشَرَ جَعَلَ فِيهَا جَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَمِنْ قُطُبٍ تَدَارَكَاتٍ جَعَلَ فِيهَا جَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ في ذلك لآيات قوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وَحِي أَِكِ فَعُ تَجَِ غاتُ وَجَكُم مِ أَحنَّابِ وَدَوْْطُ وَنَخِيل وَنَخل صٍِ وَانُ وَغَيوسٍ وَانِي ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بها من واعج ونفضل ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض فِذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ وَاِنْ تَعْجَبْ قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولا الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال آخِرِينَ